أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا أُولَئِكَ هُمُ الرَّافِضُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِن مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بالحق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 مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قُدِرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا